والحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن وموالاه أبعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم غلبت الروم في أبنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بذكاء ربهم لكافرون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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته مناهكم في الليل والنهار وابتغاءكم من فضله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 وهو كمي دي هاي عاشر ري ان وسوداي كونساب سنه تفسير شو يقول بينكا صدنا غير الروم العاشر وكا قلنا اياه ده كلام مقابل ابن ايام سوره الروم كامله اياه ده صدنا ابن واكو هي يايكون مجا عذنت هاي صورة الروم صورة دي صدناه حديث صورته القرآن كعب غلي طبعا يا فرهاي لبنا بالله ما ترسج صورة فاتحة لبنا لما هي صورة الناس صورة الروم وصورة دي صدناه راعك لو مر لوا صورة الروم كميتها حلال يا لغات صور الروم القرآن جبودي كذا حروف مقطعنا اللغة بالأفريق سورة الليئية من بين غنيس سورة الروم و سورة النبوة وحيكمتها سورة به سورة دقائم انتسوا عليه سلاة والسلام في مكة المكرمة وكنه لا بعد الرسالة والنبوة نركينا بالنبوة الرسالة التي يكذب سبح يتنصى من مكة المكرمة وكنه سديحيات أولن كاسن إيش كنوا رماك المكرمة صورة سودة جورسيجات اللي إيش صورةه؟ أيين كنوا جعابينا مكي؟ مك صورة الروم <سؤال> على كميتها صورة في وقت جورسيجاتي وصورة مكية مك المكرمة في وقت سودة جي؟ في شوحة ويدفع عليها الكتفيين صورة المكية عقيدة بين الكاظريان حيث سد حديث القيبوت بارك عزلان ألا وحي كصف سبحانه عز وجل وحي صوبة نهاية قرآن كصف سل وحي قيامة وحلم ودن دون كصف ما غضابي دونها أريد كف ليس وآياتها ستون سورة الروم لحظة آيادون سورة الروم أبدو هذه السورة ان صور دهن قيم دي بدنك بلا بسم الله الله وين النبي عيسى الرحمن حريش قوله اونك ودا غارتنا عريصط الرحيم نحريش غارهانات كنك من في روميس رادون عريصو الف لوني مغلي الروم الف اي الله من يمين المراد به اولج من ذلك الحروف الالف ياء لام ييم اولج له تفسير بضنا أسرف اصرخ صالحا اي كتج حروف طالمقط هذا الحلم هذا ان لو بند سبحان عز وجل لكن مع ذلك حدنا لي فائده هاي كان يوا كجره مشركين تالله برار وجنا ي ركون البرار وجنا shayyi fayila ku dir sawla baaxan qalbigoodii dhagoodana quraanku ugu dhaco waxa kale ku dirtaa tacjiis xabar xuma doonlatii shayin laban jeerinayo quraanka ma caayso lugey ay jiraan quraankan annabaa wasamayn karno xuruuftu ka koomaal fi allah yumina baaxarnila wa ana حدثت بالإعلان ثمين كارينا بصورة منه نتكالية القرآن كعلمه إسكده إنت مركع بإسكده وإذا مذيالي كارتان إذا بيشل فيه أو تطوط فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها النظم العجاب فإذا تكجرت غلبت الروم هم واللقات في أبنى الأرض لو كميشة اقول له ان بدني فارس اقول له ايال لغات كاذي وهم طردان هم اللغات كادي. من بعد غلبهم اتكاشدان اللغات كاذي جذاشة سيغلبون هم بغات كان دونتا فارس نكاد كان دوتا وحين اوغات كان دونان في البدع السنين ويال سبع نكبران سقالنا عن داخصاني بنعوه وحين او رحنوه كل كهؤلاء قالوا الجمع سبعنا أي جارين ثلنا أي جارين كل أن فجعلنا كبضمين سبعنا كجيران جذور أي الروم مرلا بعد أكن دونا لله الأمر طلبا قلبي أتاتي جولي مري مريزو ولا ما يشاء يَسُوءُ غُشِيَّهَا غَلَبَتْ يَا قَرْقَر كَمَا لَحِقَ مُسْتَغْلَمُ أَنَّهُ وَجَلَّ وَلَا نَعْلَمُهَا أَيُّ كُلِّ بَقْلَدُ رَبُّ غُشَّهُ سِينَا يَا مِنْ قَبْلُ هَدِيَ لَغَاتْ كَذِهِ الرُّومُ وَمِنْ بَعْدِهَا هَدِيَ يَدِي ما أي يفرح أَيُّ مَذِيلٍ مَا لَكَ هُوَ أَكْرَاتُ أَيَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُ أَلَا اللّهي الكيكي يا قرقار كيكا قرّوني يا مؤمنين تباوهي اللّي ينصروا يا بوهي وقرقارا منذكوا يشاءوا إنوا أقرقارا يسودونه هو إبا العزيز الله دوم ذاك أغد الرحيم حريص دونه وعد الله يباوه الله أيّو قرقار كجيرا لا يخلف الله إبا ما قولوا له وعده وحيء يباوه ولكن هاي أشياء أكثر الناس تذكى ان تشبدا لا يعلمون الريكا مول خدا مركا ينتظرنا عنها لنسلنا معناها رايات كتن ماماية أفر قلو قلت لبن أهل كتابتها لبن وسلم مسلطين دبعاب ديهين يا أله لبن كتاب قلوها المسلمين تنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تشيق قلو قلت كان ثوم أو خوم وحاي كسو لعائن خوم عيسو ابن إسحاق من إبراهيم لكن دمنا من بين غدان عيسو يي عقب مثنى يهائن كلمة يعقوب وعقب إربا الله كان كلك إلا رم مثنى يهائن لو عوينا يعقوب لكن إسمه هرلاش حاسيني ما له نشأ كسرط ولاكين يدردروا صهر بحيط ياغوفنا مركو عايضو لا كدبوا لا زين كل كروه وتاريخ دا لكن قليل بو ناخداي كل كقولها امخه واللو كتاب ونه عملي رجسن الله واللو كتاب وحا ولا لو يان كتابك جرك كوم يغوا غالا اي الاو غلي اوندي اسو غلي او كيامو غلي او جزيه جميع النار يا ملائكه لكن كوام و تني لا دغاله مايا إيران باكدا وبعضا، وثانية على عبدوا، أن الله أقولي، ثنان أقولي، قيامه جزية جني النار أقولي، متكام مثل أمير كل ك العربية كتاعا، كل ك الجزية العربية ناي محمد، إيه انت الروميشو أهل الكتاب، إياه واحد كذا قال لما عربه هو قريشو ألا عبدوا إذا كل كسيج الله تقال مايو، أي أقربا قلادا كره. سيقار أولون دولة شهدك تهويسا ما لنتهي روم كاته كات فارس وحا فرحاية مسلمين تي سيناه كالمرك النبي قاية رجيس اي كاته عن غرش وحا روم ان كتاب قوليستي ودد الله يقان نقوليستي بأسكو با حرطا سيناه كالقولان واصل مركي غرشي قاية عنص الرئيس حقاقي أحوتكو هلينو كاله فارس كيبا فرحاية مركز روم فارس جبيانا فارس مركز روم جبيانا مجرد كنتي مفرحي احرنتي واقعتين احساس كذا وحا مركز دقال لما يغروم يا فارس قلونا انه وليما دقال لما نعول بها اللي يأي دقال كوافو لناي حيلا نرسي بها اللي قجرة كويبا يزقون قفتي وحالا جبيه يغروم وحال جبيسي فارس مجرد كنتي تعليق ويسمايين مرحب ديائي كاتكاتي كاعد فارس او وثاليا خرمو اهلو كتابا، اذن و اذن قراء احناو كلها مسلمين تيو ان يحو مااتي الى اهرين تيبو كو ورهمي ابو بكر يو حاشكم مع النافاي من كلها قريشة او يلي ابو بكر و اذي اصاحبك محمد ايه ان تألو قيسين الدوفسة كلها تيخون بالجبية او اذن كتب رونا اذن اذن دائمين ايام قده ادبان اذن كو قبانين أبو بكر كان تون تحجر، قال قاس عبد الله اللي مراهنا وحلا يلا، مراهنا وح ويا أنت عبد الله ما وحي الشروط النقال، هذا يسان نقطة أنت أسام بحنا قاس أبو قل هذا لقوب عبد الله ماي، أبو بكر بيا أنا بحنا يلا، هذا يندوسين جلوه، إن قات كان إن خوم، كان، كان وحلا كان فاني قاين تاضيحنك كل قامرحي النبي قواركو سوق علينا وحي الوحماد علينا رنتي وعي إذا نشيب ونه ما لنتي بدر لقد أعلمه إي المشركين يا رسولكو قد أعلمه إي إيه جالدين تل الجبير تدباتنا اللقا قفاشي تدباتنا اللقا ديلي أي حد نينك أدعي إسكو ماليم تدلوية طوان أي بشرهم الله مريسوه سنة ثمانين من الهجر، قال في النبي جوها جري، سنة تسعين من الهجر، أباب البالجري، سنة عشرين من الهجر، تقال في بدر بعد عي، رمضان بعد عي، تدوية طوم بعد عي، اي عي عيد ليلة القدر بعد عي، حقي نتقال في واسيد أور بعد عي، وتدولا ديدي سنة جدهو دي، تدولا صنامر كله أبو بقول هذا بالله حتى ينحوم اتكارين مشركين تينا بقلبها اللي قدونا ايا حتى ينفارس اتكارين لبالي قو ميروت قو بوضبا هلو كتاب وحقوات كاذا حقينا وحقوات كاذا الروم وفارس بلقبتوا اللي جبية ماشا انه قرش با حباسك لغاية حدفاتن كالقا خضي قو كاللان بيقاي حدفاتن اوالا قفالا حتى انا عيدين لدمار قاية تعال خديو جول يريغوليبات روم شمبال لاغات قاداي فو ماركا وخی دجان دجلیه فريت بخدودا و لا بو وادي و خيرا خوتال كل كان فاريسنا وا ودو يي دريسبيبل يين غوليبات الروم فو في ادنا الارض دول خمس اش بدن روم جزيرة الأورنجي الأول بعده نال كانوا كتبه في أدنى الأرض يقول ككودو أم بلن كذه ما لغات كهذه روم وأهل الكتابة إلى وهم فهم كاللغات هذه من بعد غالبيهم أكتشف اللغات هذه كقذال أي سيخلبون يوات كانوا ين أو الفارس جبين ين مدعو ساوما في بلعسنين كي يلدوا رجله أي الروم هت كان دوندا فارس نك هت كان دوندا لله الله سر الأمر الامر ترى من قبلها ذيكوان لقادكاي اي و من بعد ذيكادن لبدبا اي يوم الدين ما دي تسو الروم فارس كات كان دونان اي يفرح المؤمن نبي محمد يا قدس فرح دونان بنذر الله يا اللجوشيسا اي كو اهلهن هل كتابك اي كو فرح دونان ينصره بولو قارجارا من ذلك يشأ بوله بينو قارجارو وهو بع الأزيز الله دمدي سكادك الرحيم النعريس دو كل كات كسرة آيات كان دونه روم يبغى الله يجيرته الله نبلا ماذا كما بحواته نن وعد الله إلى يبغوه هنا المؤمنين تنا فرحة فهمنا أشكاله فارسنا لجبيه لا يخلف الله إدمجوا يلو ما باجيو وحده يبوهيس ولكن هاي شيء اكثر الناس ان انتو ضبدا لا يعلمون هرينتا موقع هالذي با اكثر مركعه هي قال الله وضع او هيقانين يعلمون وحا هيقانان واهدا موقع من الحياة الدنيا وهذا هي فرصة مذي الدنيا وهم عن الاخرة المغافرون هالذي حق علم السعودان اخرية جزيرية جميع النار وروم حيان ومن الدم له يعلمونه حي قانان واهيرا مقالق من الحياة المرور كميلة الدنيا هو سيسا مثل الزراعة والصناعة والتجارة وحي فرصنا فرصة ماذا به الشراء هذا انت سيقانان وهم يقعن الاخيرة معلد قيامه الدم فيسا غافلون كوه المنزون او لم يتفكروا في انفسه سلدي سوما كما الدلة توحيد واويد أكوني أبلقادو قال تعالى خبئوه أو ولم يتفكروا مسجحه وصمة قيل تفكر كواي مسجحه يمان يمانك مانك لجشة قيسيو أدلة هرت هذا لون إلك يا بنك يا حبنك يا مانك يا بدة يا بردة يا بشرك يا حيوانك الله عز وجل ما وأقول من محوين ما كان أمك يبينه كل فاتي أو ولم يتفكروا وحن سوما من مايانه بس كعود شقين مايان في أنفسهم إذا كان نفتو هذا من مايان ما, ما خلق الله إبعين سنبور السماوات إلريالك والأرضان إلريالك وما بينهما وحقوني أبحي إلا بالحق قرئي إلا عابد وحنهين مابور إيه وأجل المضر مصمن لما لعابي ويكوب كوين قصيرن ان من الناس دوت كاملة باللقاء ربهم رب يقول لك المديسة بعد البعث يوقيك كل مدونان لا كافرون ولا دفسين كل قال قال عسك بعدي كرتا ايمانك الى الاسلام نمزو واللي يقول باخ نبيين وحن لو وصدق الله إلی يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمني نبي جب على كل واحد سكسته يدلش أو يمالن أرادين طريق العايز يجوا هو يعام غزيد أغلب ينزل الله ما يساجوبي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمني أو يتفكروا مويا كم مني في أنفسهم نفياً ما خلق الله بينه سنابور السماوات عرية الكا والأرض رجالة الكا وما بينهما إنتو دخل إلا بالحق ان سجل عبد كريت وابوري أو حق إبادة الله وحده لكنه لا عبد ومعه العبد يا بما شرّع عز وجل إسراؤه جلي أيها اللي عابد أيها أوصد أمك وأبو ري كالغين وأبو ري أيها عابدو عابد تملك لنا وحاوه أن تجعل لله نداء وهو خلقت إسمه كالغيك وأبو ري إن أدوح جار ودي وقرب ودي يفلق له كاكوين منع إلا بالحق إلا عابدو لك شكري والرمي والرعب أيها اللي عابد أيها اللي عبو حتى نمع ذلك أدو يبي ماذا لا يكون لمن بيلا دعي واجرين مود مصمن الدنيا ده لاماتو لو ما قعدي حسيسه وين كثيرن ان بدن من الناس الكامله باللظايرات بهم خبي يقول لك كل مدي لكافرون بين يوم اولم هذا لوه اذكر واكني صوحت دلك المري او تاريخ البشر والدنيا هيركي الدنيا سو مرت بشر كم مراحل قرنا اولم يسير مويصعني فلارد ذلك غذيسا او فيان دورايان دورين كيف سيده كان النقوتى عقبة الذين كو يريد دنباء من قبلهم يياكو ورايي قوم نو يا قوم هود يا قوم صالح يا قوم شعي يا قوم لوط يا قوم إبراهيم قوم موسى فرعون وحكو دخيكون لما صد امنيه كو المجركين ذا غير مكا اني محمد هرتاكن قال كورش يا سيد الله عاقي ما أجمع كانوا كلهم وحيدان جيران أشدكوا وقدر هذا بدن منهم كوان خورش قوة عاج وصاروا وحيد ساميين الأرض بل كانوا سيكونوا ضارو طبعا أما غلاولس أما خليالجحان كوان تبرت أبو ملك وعمروها أرضي بيعامرين أكثر إن مما قدر أي عمروها كوان مشركين تا خورش عمرين وجعاتهم كواه روحة اتمد حصولهم اخيارت حقه بلو قدري البرينات حجوهين عاد عاد اورنك الموجين ايه اولي ما دين كلك يديدان نوالد دبرقوي كلك كا فما كان الله بما اوصنقل ليظلمهم الله ايكا الظلمي ولكن هياسه كانوا ايكيبان نغضي انفسهم نفتو ذا تلقي يظلمون كوا الظلمة و امرخي لدمركوين اي يقوم خطمي غسمهيا الله وحومه دمي والنبي وحومه دمي وديما ابو مديمي سغا اسباي بيه سغا اللَّهُ ورغا سمهيا وسن الله وحو تارين نبيالنا وحو تارين اي اسغي من عمل ومن كان وحول النقضي sao عقبة الذين قروا خبرو كان عقبة النقنيسا السوء اسم كان النقنيسا فقر كل ثم كان عقبة الذين اسم كانتنا النقنيس ثم كان الصوء حمين وعلى حمي وحل النقضي عقبة الذين كان اغرب دم بيه ده أصخ بالكفر القفر والشرك والمعاسي والذين كعرو مانفحور اغرب نباه الهلاك والدمار والخسطان والعذاب بالنغضي كان الصوء حميو حل حميو وإرطاب عذاب إيا هلا وحلقوا أي وحو النغضي عاقبة الذين كوئر الدنباد دولا أصعوا حمان فلا بالكفر والشرك والظلم والفساد كو حمان فلا ومعين قطر حمان تيسمين أنكذبوا إن أيبانيا بآيات الله الآيات كي ما يبيني كوما ينأ كان بينك ليجيت و كانوا وحي نهدين بها آيات كي ب يستهزئون هو كجذف كل كدين سهلنا يو اللغه جذف سايو كفرنا يتعي حلاقنا كواجب يو هذا في صورة توبان و حجوس و مرتين منافقين تر مركي خبي يديني يقران كي رسولك ك وحشيا كان أولا إلى تعبيم ب ما هذا الله سوديكاتن؟ أو النبيار سوديكاتن؟ أو القرآن سوديكاتن؟ ولكن إذا أتى هم لا يبوروننا إنما كنا نخوض ونلعب. هذا اللي يحوم ما غفنه. أذكر دعشا ليهني وأذكر لي هذا الكتب. تضعهم قلبك أن جوازك. قول عبد الله وآياته والرسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مرك أليس زاو بالله وآياته ورسوله كفر ويوجب له ودمه. قال تعالى خذوا حج لأو لم يصير مويا صعون أو يتفكر مويا شقي في أنفسهم فياكولا ما خلق الله إبناه من السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق لا عبد ما هان وعكلا وأجل المدر مصما لما جاء به وإنا كثيرا من الناس إن بندت كمدة اللي طاي ربهم لا كافروا طفروا دية أو ولم يسيروا تعبكم ضم وأين سوا في الأرض الكجوديسة أو فينذر أي دوران كيف سدى كان آتي عاقبة الذين كوي إلى ضبيان من قبلهم إلى كواري من كانوا حكواهم رهان جريء أشدكم وكثرا منهم كون غراس قوة حقة وأثاروا حي ساميين شجابل كل جن الأرض كلها وعمروها أرضي بها أمرين أكثر إنكبدا مما قدركى أمروها كون عمرين غراس وجعلتهم وحكواهم رأوتمد سلكوا بنوي محمد ولي الدبر قوي كل كودبر قوي ميود المي مي والله حسابته مي أبلكم فوربوشوي فما كان الله إبرما ليظلمهم اللذ ما يكون ولكن هيا شيء كانوا وحيد نقدم أنفسهم إياك نفيا الكودا يظلمونك وظلمة ثم انتهى كذال كانونه نقدي حاقبة وحاين الذين كم إربد بدوره وحيد نقدي أصاوه ما فلي أصوهمين إياك اللهم يو إيا الذين أصاو لما عملوا ويجزي الذين أعصنوا بالحسنى كلك الجزائي خوش اللغة تاس كبيرا انكذبوا من أجل انكذبوا إليك بنيا بآيات الله ألا آيات يلك وكانوا أي نوعين بها آيات يستهزئونك وكجز جزو الله يبدأ الخلق أدلني وهويني أعلك تسيني سي أيا سعطة أدلني أدلني بالله بولي سي حدنا وحاضا حدنا مر لباد بصوت الحنايه سيو دو ما هواض المريو ولا يحسبتم كل كما عكاس احد اللبينيه هذا تعال حدوه الى الله عبود العطا اي يبدوا باللبي الخلق اونك ابو رديس ايشا باللبي لو ما هري دوغا قيداي او حتي وحامتاي ما يجرين عين او جان كو شيء ما الله معبودك حقا أي يبدو بالله الخلق أمدوا على اللهم ثم يعيده مرة بسؤالين ثم هدو سؤاليو إليه إلى الله أيه ترجعون أونك إليك لو الله يعيد لا إلى غيره أحد كلا لو تجمعي ويوما مالي أشياء أمدا تقوم الساعة ساعة قيامه بعيدونتو يبلس المجرمون كاللدن بيدوا هوي أدر مر الليل يحي إلى الكبائر قوسان دونان ولم يكن من أهان ماي رحم مجرمين من شركائهم وحي الله شريج يلاي أي أرجن وحمون ترايا شفاعا ارجع وقابته وما أهان دونا أي وقابته وركده أو كانوا وعي أحدا أما أهان دونا شركا بشركائهم يجعل شركا ذي كافرين أو لشبلين ثم يوم الغيامة يلعنوا بعضكم بعضا أو يفر بعضكم بعضا ويلعنوا بعضكم بعضا أو كوانا وحيليهين حبكم آمنوا درسا كوانا وحبكم آمنوا جيرين وكانوا وحاين غنايا بشركائه إياك الشرككم إلى أوشري يلايين كافرين كوالديل ويوم مال تقوم الصاع قيامة بعدونتو يومئذ المال ايه يتفرقون تتكال لبا قيبك لك ايه لبا لي قيبها كوكا فاما الذين اخيارتا امنوا حقرهم لي وعملوا عمل فلي الصالحات اعمال ونقزا فهم كوى في روضة باية جنة قده ايه يحبرون الوفرح قالين ايه قيبت لبا الذين كفروا قالوا بحق بيني يجي. وكذبوا باياتنا ايات كان بيني يجي. واللقاء الأخيرة. معلمت القيامة لكل مدهد إلى آخر المسجل تيري فأولئك كوانا في العذاب نار قدهد أي محضرون اللغوثييني النار قدهد باللغوث ديارينا وينقار الدافيني لقد قيود بان نهائيا لو كانت تجدونه اللهم عبوث الحق أي يبدأوا بالله الخلق أمده على ثم عرضوا بالله كالقبال أي يعيده مرة قيامة ثم مركرة ayya ilayhi Allah, qul sallallahu alaihi wa sallam turja'un un ilayki alla la la bayya akana adliya ayya la jawgina ya mahluqu wa husu qal shay ya allahu kala guda ya amad wa hay galabsan shariya khair ba'l qaba al marina ya wa dhkur ayyu har rasul al karim jirto ساعة قيامه بعدونه يبلس وحق قوسا دونه المجرمون كودا بيدا وهو ما نقصي قوسا ايان ولم يكن امه هادو لحوا المجرمين من شركائهم الى وحي غسر قيالا ايان صفاء اخيارو اركيس امه هان دونه او كانوا وحي نقدان شركائهم حول غسر قيالا ايان اما مشركين تي شركتا وذاتا شركائهم شركذي ألك الجل أيوة كونك وحيرة طبع النقطة تافرينك وبينية ولا يدفرين يوم يوم ما تقوموا ساعة ساعة دق يوم ما يدق دونتو يوم ماي ما أنت تجان سين لا كلا فريق في الجنة وفريق في السعيل او كلاوي يوم ماي الناس ليروى أعمالهم، فما يعمل مثقا ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقا لذرة شرا يرتيه كلو، خمل الذين أخيار، آمَر إلههم يجي، نبيا لهم يجي، ملاكهم يجي، كتبهم يجي، قيامهم يجي، قليل يقدرهم يجي، أو عمل عمل فلك، أصالات أعمال زوبن، فرض يسونا بقته، كن قته بنية فهم غيبتا في روضة ارجعنا قذهد ايه يحضرون لغفر حقين ايه واما الذين ارداش كفروا حقا ديدي وكذبوا بانيي بآياتنا آياتنا قرانك ايه كوان كونيكا طلعيبا اللوديح ايه اركيا لولكا ايه هبانكا ايه ماينتا طبعا ويسكا صاميسمين ايه كو شقاله كذبوا بانييي بآياتنا آياتنا بانييي نحجزني الرصاص اللي هو أنزمي لها يدنا السحر يفل كل أي اللقوف الصيري واللقاء الأخير ما لنت تنبي قياما لك المدير أي قياما جيته أو قياما للك المايو حبي للك المايو حساب للك المايو جلية النار للك المايو هو ديني يري أدي لي فأولئك في العذاب النار قد هدبا محضرون اللقوف دياري نجم دارو دارو مايو سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وحد ماشيك غادن دونتان شمتي وقتي اي صلاه لتكن اي او قرانك عرب كان قوله فتي وحبابي دونتو فكرتك بين بين اساس كده الجاهليه و بالغ يا الله يرى قرانك يرى الى خبن حديثك سيده كلامه كل قرانك يا حديثك شري على وقت المم واقى مصلات وإلا لا تكذب لكن قرمورك عليه شناعي وقت جينا قرم وعشان صلاة دوديري حك عليه نوين تاس قرمو, قرمو يري كل كائن قران كان الله يبى الله عقرو في قيكة على بومبونيا لدوني وفي نفس الوقت مع دنا الجورنايا ولا ماذي فوق هذا هيد رحيم أفوم الله في قيكة تجلس قران هيك كأنه عجيب أحد القرآن كك كان ينسى ذلك القرآن كواعي يبين أو كافي ما أو بيان شاف الأمال أو فقه هل أو واحد القرآن سعيد أين ككرن وهرلا يسمى مكان مجمع مشرقين أو واحد جليل شنت يوم حتى دقيسو قل كعتانه كاب بعضه سببته وحول نبيك عليه سلامة وسلم ليلة إسرائيل المئرة على سلاد اللغوا ما كان مكرم ومركز جوعي، مركوها جليس مدينة تجعي، ترانسنا دبنا ولا، إنت أزوجنا طواعق المسلمين إنت، حلالا وسفرا بتوجينا، كل خافل كيسي، شنتي وعدي، يا النبي وشاف شو بيان كي ما، إلى هاي سجارة وادي وقد قال عز من قائل وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليم، ولا عليهم يتفكروا. إلى نص النبي كان غم حيرين سبحانه عظيم قائل وما أتاكم الرسول فخذوه واتبعوه الراع لعلكم تجدون إلى القرآن كن صوت المامي نبينا أوبا يعني مجدين كامل الله أوقعنا غنديم أو قرش الله قرتهم يا رميان الرماني يا رأذو دع موبان والنبي كتفي دين عليهم المجلس قال تعالى خذوه يلف سبحان الله سبحوا الله إلى وعدتك حين تمسون قلت أتقربتي جوكتان مغربك يا إيا وحين قلت تصبحون وأبريستان صلاة الصبح وله إبكالي جيبالي الحمد المهض إذا في سماوات إلى ريالك والأرض إلى ريالك يال وعشيا النار وقلت تمسون مغربك يا وعشيا عسركي وحين تظهر نظهرك شنت وقتي لهو تكلم. قال كاسقوت له تلا هنا لهرب لي. يخرج يا صوبحية الحية وحنور ومو منك. وقال كلا لي. وشنبرتا. وكنت كاسقنا حذي. ورُكِي ذهدا لي. من الميت واحد ذي. ويخرج الميت. ميت بو الله صوبحية من الحي من النور. بو كصوبحية شهودا. وميت روح ذي كصوب حذي. و هو و ميت شمربايك صوبه عليه حبده و ميت جد بايك صوبه عليه أنتي وح كعد بايهم إسلام شن كذي دم عليه هيافوران عيسى كل ك النفط هذا لقى صفره خليه ده اللقى بالحين عيا إن هيدم تصور جرا إن البال لقى صاري ويحيي الأرض من كي هو على النول بعد موتها حتى يرضض أباره وذي كجدال أو أنتو روب كانوا يعطوا وكذلك تخرج ولو لو قل لي اخره دي دني وكذلك صد والله ما موليه با تقر جويل الليل يا اي بينا ومن اياتي وعكلمه علاموينه واوين الرب المدني مديس يا جرديس يا علميس يا قدرديس يا حكمديس يا رحمه ديس قلت أن ان خلقكم اداتهن بشر إنه انكم يا تلك النهر من تراب الحر summa aralla aray laayinka abuuray ila gorta la idinka abuuray xarradi antum idinka basha dada leeyatihiinda da santashiru tunidi ba ann ku baale amina yati kaliil la wa weena allahu kutu si muhaakamida an khalaqallakum innu idinka dartina ba wa abuuray inna anfusakum minsalama laduni idinka lafjiinii wa allahu idinka abuuray oo <متحدث تسكين> إنتي كلا إنك أبعد الله لتسكنوا إنها دقتان إليها سوجدي أدو دقتانه إلا قفتوا قرية وإسكادك بوبوبة يوكلة لتسكنوا إليها إنها بيديه حسيشا كل كاسا وجعال إيبايا لي بينكم دعدينا موادة كالقع الله أن لا أراد الله مخال إيا ورحمة عديس أما ليشوا إن في ذلك أرمتا قديدا وحاقوصوا لآيات لضوء من ذلك يتفكرون مسكحة وشقيني ذو لكن هذا المسكحة ليشقيني وأما التقليد أعمى أبقيه وتوحي لك السوقاري هي جهلية ضرار وعادل ليس كهوقته لفهم ما يرون دا لكن المسكحة الله ليشقيته سيد الله يسلامه حقه عوالي منانكو يال فسبحان الله أن لو تكذا حين قرطت تمسون قلبي ستانه مغربك يا إشيه مسألة بلا سليلة حين تمسون قرطات جلب قشانو مغربك يا إشارة كذا وحين قرتين تكذا تصبحون أدوات بريستان أو صلاة صباح وله إب كل جبال الحمد الله ذلك في سماوات إلى رجالك يا والأرض إلى رجالك وعشيًا عثركين تكذا وحين قرتين تكذا تظهرون تهرق بالقشة لعزة يا وح لوداري شن في وقت مركّع كاملة يخرج الله وابيعي الحي والنور من الميت كبيعيا إبراهيم يابيه آزر بلارك إبراهيم والنور أي بختي آزرها إلى كسوساري ويخرج الميت بخته بسوسارا من الحي مد نور وكان عني النبي نبي الله النور وحيه أي بختي كان عنا أبو طفولي النبي ما كتب قيل يا يا بنا يركم معنا ولا تكون مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعسمن من الماء. قال الله عسما اليوم إلا من أمر الله. وحال بينهما المرض فكان من المغرق الميتة كان آن وكلا من الحي نوح وكلا ويحيي بوان ولايا الأرض الكبيرة قال لي بعد موتها كما شلي الأرض بمتك الجدار أيوان ولايا مرلفا وكذلك سلا أيات تخرج. إذنها دولة إذنها بالحناية ومن آياته أدلد ووين الله تسمعها كماذا أن خلقكم إنو إذن كان بشركا إذن كابوري من ترابين عرو ثم أدلد إذن كابوري دفلات إذا قرت عرى إذن كابوري أو أسلقي آدم وعراها أنتم إذنك بشركا دبان نقطين تنتشعون الدنيا كباه على أن خلق إباين وأبولي لكم إذنك من أنفسكم نففيالك إن أزواجنا هواين بألا إذنك لتسكنوا إن أحسشانوا إليها هواينك وجعل إباوين حيالي بينكم إذنك يحاسسك إن نحضر ذا موادة الله الله للشياء الكريم نظلم ذي يميد قداء الله إيهو الرحمة نعريضه اللبضة قفي سنعان إن في ذلك أرنت قداء دوحا قصبا لآيات دليلية الأول لقوم تدعو تتفكروا مسك عود الصقين يسد ادل الذي هو لي صوت ومن حياتي الا ما يمكن واوين الله كتصنا يا واكم خلق سموات الى الريال اومد ود الارض الى الليال اومد واختلاف ورسنتكم ابقى اقوى دهشان كلا قدس نانتي ابقى هذا دهشان كونكم اسو بشر شو كلا قدس نهي يا والوانكم تركي من مد كوليهي شو كلا دوانيهي إن في ذلك أرمتها كذيذة وعاقصها لآيات تليديا الواوية للعالمين واقروا العالمين واقروا للعالمين ملكا اللي يرى أقول يهند الدين تكبرك أي أفامك رواحة حكمية أصغر أي كجلت أبورد عركي ألوك إسخلافتا وفقاله وفقاله وفقاله يمبرك إن الدين تتفاهم حداتك للعالمين ما سوى الله إذا جعلت ليه كجلتا ومين ولي الذي با الله باسعاته على نوين كواوين الله كوتسي وحاكن ذا منامكم سحشينا أدي الله لهذه سحطة أدعو نصران كرتاي هردا مصاميكبا مصاميك تكين تيكانة دراوتين كردا بيكتك تاي حالكوا في لب وكل مالك كني لي أيكوا يرقل راه وتخدير يسويله ورده في الله منامكم في الليل هذين في ساعتان والنهار مال في قدر خلصى ولا لجي كرا وابتغاؤكم فزغ دون شبينا أدنى فضله يغضاء الله الدونتان إن في ذلك ردى قديرا وحاقوا سبا لآيات دليل لقوم يسمعون قد يسمعون وحمغلايا ومن آياته على موج كواهوي لأنك تصايا وحاكمنا نريكم إلى إنوئذ أركيي البرقه الله خوفا بغضن الزكي الزكي الزكي يدن كعبزة ثانية وطمعا قود الرئيس أدغب يدن كود الرئيسان وينزل من السمايق ما أنبيو يحيي أبوان لي بسبب الماء الأرض دولك بعد موتها هدي أبارودي قلاش إن في ذلك أرندع كدهتنا وحاقصوا لا يكن دليل وواهوين لقومين قد ومن آياته الدلد هو هو يا الله كتوسي وحاكمه أن تقوم الصماء صمد إني الجوكسة والأرض ملكين هو الجوكسة متكبنا مدقاق كرايو بأمره أمر إعداءه صمد إيهدوك إني إستغان أفري بيك تاقنيهن ثم كالقبال إذا أدعاكم حد الله إذي هو هو دعوة لبقر ليس يرمايه مزدر مرة كل كريته دعوة كل من الأرض لقابي دي لا يدين كيرو إذا بورث لا يدين يعرى أنتم مدينك تخرجون مركبة بقدر بوصة ومن ومنايتي فأكمل على موجك وأويني الله كتوصينا خلق سماواتي والأرض من ريال إلى ريال أبوريضو وإختلاف وطناتكم لهجاتي اللي غلطاك وهذا شأن كلا جدثنا أنتم هذا عربي يا أجنبي قلت عربتي من أنتم عزيم أجل مدين أنت عسى إن هو ألوانكم مذبيالك أعدام يا مذو ويا جدك أنت عسى إننا في ذلك أرنت أقول هذا وحقوسا الآيات الدليلية العالمين أقول يهند الدين ذلك آيات دليلة كفاية لنا ومن آياته وحاق هذا أتى الله ووين الله إذا أنتم سنا منامكم ساحشين أتى الله هذا ساعة من النهار ما وابتغاهكم جرسسدهن أدن فضله على لجرستان مالكة إن في ذلك أردى قدرة وحاقصها لآيات دليلية لقوم من تدقصها يسمحون تسمعونها وحمد من آياته أدلها وعوية يا الله كتسيسا وحاكمها يريكم اللي إذن رسي البرقه الله خوفا بغضا جاء إيا تنبين صادق إيا برقل رعب صادق إيا وطمعا غزو صادق يا يا ورا فضمحي اللوذي بيس قجرتا ويُنزّل ببواددية من السماء القربة وأنبيك دزيا ويحيوها نريا به صبيه صوت الأرض وذنك بعد موتها أي أنك تيام رونيك كذلك إن في ذلك أرمتها قديدا وحاقصها لآيات دليلية لقوم دبقصها يعقرونه وحقرانه فَإِذَا أَرَى مُؤِذِكَ كُتُبَهُ حَكَمَ نَدَا أَنْتَ قُومُوا صَلَاةً صُمُودًا إِلَى جَوْكِ سَتَي وَأَرْمُ بُنْكَ يَأْمُرُهُ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ سَتَي فَمَا كَذَبَ إِذَا دَعَاكُمْ حَبِيبَ بَشِيرٌ دَعَوْقَ لِيَرْمَكَرِيَاتَهُ مِنَ الأَرْضِ بِإِنَّ اللَّهَ يُنْكِي يَرَى إِذَا دَوْرَتْ لَا يَرَى أَنْتُمْ مِنِّكَ تُخْرَجُونَ كَمَا لَيْسَ تدلك كتوسنا على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته بعباده سبحانه من إله عظيم وله أبتليه أوليه وإذلال الجري من أونك في سموات إربياء القدوة والكتسوغا والأرض إربياء القدوة والكتسوغا خلقا أبوريس وملكا هناشا وتجبير المامون بحكمن وعبيدا وتصرفا انما شيء تري تاول كل من ترى عين الشجن ايركه سكن امه بالكفلا تخليني ايقان ثناء سكن في شيء بالكفلا كوروا والد من هي كي كلو وجا يا سنايا ماذا كان خلم بالغه ديا كان خير بالغه ديا كان لو ريا كالحلم يسير وقضى وكاتسرد فيك إيه قدر ليس أي كف ليس شاء أم أذن إيه أنا أهدي أم أهدي سأسمى ملكي أبا وهو أبا أهل الذي الله يبدأ بالله الخلق أبور ليس ثم كذلك أعيده سوء لنا وهو سوء لنا سوء لنا سوء لنا بعد أهول سهلني عليه على الله قال لك إلا وحئنوا بالله إلا وحئنوا مردا من وحئنوا مرضا منتوبا بيسوع عليه أكيسا والتومين وينبارانا سنو وحصا مئيه وقوم لكن إن هذا بشرك حول المركيب بالله طارق ومن أساس كون لك بالله إلا يضع أول السماء وارتمر لبعضهم لغضه حسب العادة والطبيعة البشرية كن لغتك سهلني كان لغتك ديني هو بلا بدوره سيد أيديان شو علي به وهو أول عليه ولو لجيب علي ولو بكل جبر المصلو تلمان الأعلام الرجاء هذا مي الجلال شرف يبقيني ونبي يفيحنا إلى أركد التي جبالة في سمواته يركون كل جاي والأرض يرجلها أي كل جاي وهو بالعجيب لا أقول كذا كذا مامل ولا مرتلو مرتدو مثل يابل أو تعيدها إلى كده أنت. قالوا ما المسلمين واحد مثل كان الله كسو. انت هتسوي بقوله مثل الله كسو كريم بالين. مثل كان عبد الأمين. قال تعالى خذوه يري الوراب أباوه يري لكم منك من ما فلان ما هما ما هما لحق لا تنسيا من أنفسكم إنكم بشر كان نفتينا أيام ما هذا الذي سميء فما هو ياتون مثل كان مهونا وحول يحل لكم. حتى بكتين ما يذين مما وحأي ملكة حناطي أيمنكم جعنا يالكين لا الله أريقا أريقا حتى بلوحي أدوما مت كلال من سورك ووحي أبليهن إذن الله مكجرى فيما كيسين إذن الله أرجعناكم إذن كله فينا وفأنتم أبنك فيه رزقه الثواهم فخافونهم كتئين فخافونهم عفزتهم تخيبت لكم سابدين كحرطاء كالعفزتان أنبوظكم نفبيالكي نور كذلك سيد مفصل الآيات آيات وعبينينا لقوم من ذات يعقلونه وحق لنا وحواليا ساعة ذهما دمارك يكانك مكويله للعجل أوتيه قليسة سوابت وعادها إنه دمارك هذا الحباط فالدوم حديثة دومه يقول لها يؤنكسي وقال قلت قلت الملكي بيعله إذا بدردي أولا نفتي نوعه قلان ويليه بعد أن الله كلنا تنسوا معها أددها دومه هذا إذا أددها إذا هم تدعها قلية لتنمعه قلت إذا هنأقول كلها لحبت رأي محلين لديه وروينا بل أرد صاحاء هذا اتبعه الذين قلوا وحيرا عين فلمو قرد رسده أهوائهم هو يالكوذيب الغائن بغير علمنا القولان فمنعت كذا يهدي حلولنا يا من أبو الله الله وفي بل ميل وما الله مونك من ناصرين وعقل جالك مركسي لا تلعي في الوعى دائم أمر باسوبنا الله أمرك فاقم يا الرسول الكريم خاصي وجعك النفس هذا حقين لو تعسنا للدين إن تعلقوا تعسناها كذا حقا تنكواته وصنطع أنه بحق هذا حقا منه حنيفاً أدوك اللحنة هو الدين لقول شيئاً قول اللحنة يدينت إسلامك فترط الله أدو رجي ويدينت أدو رجي فطرأ بعض وري أن أصددك عليها قول لا تبديل بدلي مجيلك لخلق الله قول الله إد بدليك يا مجيلك أكابع بغضمرك أدو جيستي لا تبديل لخلق الله شخب لا تبديل لخلق كل قارم مثلاً يشافونك، كل كلامك له فرجائه، عندي كاملاً لوباتري وأسديك بدل كرامر، و من بعدي كل ما تغاتي من نجد ماذا؟ عندي وحكومة لوباني، الكاملاً وحكومة خي كرامر، إليك جميع اللي هو ما كل الله ترجيل اللي وما كل كرامنا واحد بدله لذا، مرنا سبحانه مرنا كذا، لا ترجيل اللي خلقله، أن واحد يا ذلك الدين الغيّم إذن بيه بانوها قارية خرافية باطل إنت تتصوّر معي فهل ترجع تردين اللي خلقين إلا قومك بدل الكرايو مجلًا ومحي الشنبرينا وكاليق المرتبور وليقي الشنبري بوهاناً وحدّات اللي قاد لقينا وليقي قدر بوهاناً وليقي تصوّر عدانا يا فالفاقون كأهب قلاباً مركي اللي أبو رشيدي اللي أبو لي أي أهاني ساع قلاباً خلاكو درني كارفا لا تبديل لخلق الله أوليب وحد ذلك المسجد له يالك أرقى إلا الأوليب اللي بدلك الدين الغيم الدين تطوطن دين يالك هذا ولكن أكثرنا هذا ما حقيقة السجن لهو أي أرقى يصبه إله أولي للا تبديل هذا لا لذلك الدين الغيم ولكن أكثرنا فيه. لا انت شبه لوغانا لي ولكن هاي شيء أكثرنا لا يعلمون ما هو. ثم يقال عليهم دكى. وأبو دهريها حتى ندرسهم النغذي. نكيد ما يدان يربون النغذي. شد اللوكا لوري بحلوكا بيصل الله شنعي. يا بني ما دوسوا جواتك. آخر كله دكى ودم بيل. فأنتي ماكو جواتك. مرة تطور. إياه يبغى نمو. إياه قبيزشة. إياه حيلاسة. ودكى النغذي. لعنت الله عليهم. لا تبدي له الخلق له، أنا جرنا مالكنا كتجدينه، وذكر قارثيسه وعمله، وإيش نتبذل عنه؟ مرنا سوّل لبها، مرنا وليلا، مرنا صابق، فاتئ اسمكم الله، دا. كان عاصم، لا تبدي له الخلق قال تعالى: خذوا حويره، وله هو بكر في باله، من هو كفر سماوات؟ هي رجال جراء والأرض هي رجال جراء كشوفا، كل من كفر أوطان إلى هذي. قالwidetilde هونايا او اجسيه وهو البكر دي تعالى الذي الله يدعو بالله الخلقه اومك ثم هبوب بذلك قلبه يعيده ما لو علمك سؤالنا يا وهو سؤالك لا احوان حدود انج على الله ايه بوينكركي ولو ان تخلي بال تلمان على ريسه وهي امان يقيمي الذي ملك ان الله كفهر دليل ينصب السماء إرجالك كلهذو كله جاي والأرض إرجالكو كله جاي وهو أبي العزيز الله في سكالة العسير مامل ونزل عمر كله برغيب واجالك لكم زنك مثلا ما ما منتزع من أنفسكم تبتنا ما ماذي لجسيبي أحلكم أيها البشر ما ينسونا تي بماكي أي ملك رحنا تي أي مانكم ما لكم قم رجالكنا من شراكا قوائد اللذ ما كندي فيما شوئنا لة أن رزقناكم من السماء وهم تدينوا أوفانكم يدينك يوهمكم الله إذا أتى رزقك سواء من كُنتِ هنا فخافونهم أقربنا يكون واحد للا كخيفاتكم سأوكل بعضنا فوسكم يدينكم بدينا ونقول لهم حدوا على كلنا إلية اسم الله قاذيك اسم الله قاذيك رف سداسى قبل المجلس حديث الجلوم كذلك سداسى مفصله أو كلا على آيات آيات القرآن كانوا كلا بيجي بعيدا يدعون من ذا كانوا كلا بيجي بعيدا يأكلون الذين هو حايراعن فلا مو قدر صوله أهوه وأجل لا ترك الفوفل اللومل وحاجوش الهوى راعن وإلا هذي ديل راعو لا مل ومن الذين هو حايراعن فلا مو قدر صوله أيا غينك هل جرب ولا من كريمة صاحبها يا وحي رأي يغير علمن أقوم لا أنسد فمن أحد كذا يهديه من الله إلى قط له ميء فإن وما لهم أمسونا كوه إلا لهميء من ناسرين وحكا الجارة يفعل عنهم الله إلى عذاب في سفينة والآخرة وراءه من جلهم حاكم الرسول الكريم تاسي وجاء كما قال وحكته بقيق امرى خيحه كل اي ونبي محمد وامته اينذا فبا له شيء يرجع اسمهم كانوا كل جيرنا يا يوحنا بن يوسف الله ايها الناس ولا تذلفوا في لا تقول لجيرنا كل كو وجاك نفذ هذا الرسول الله توزي في حنيفا أحيا لها بندين في الدين كشكا قدم وتكلم عنها إنتاج لها على إسأ إلى دين الإسلام فترة ف الله الله أوريديه التي فترته وفترة إباؤهما أن أسدك عليها فترته ودكها طبلا وفي يق في عن يال فترة سليمة أي ولا يال كذب على لجوايا حديثي أياك تصنع يا كل مولدي يلد على الفترة فأباهه يهوجانه أو ينصلانه أن يوم بغنك إن يجب يالا إن إذا تكونوا صعبا كبابين إذا وإلا واحد دارتي ألو ألا علي فضرة الله ألا أبو ريدي التي فضرة فضرة الناس إبوضت أمي عليها فضرة كوركذا لا تبديل واحد داري كلام مجر لخلق الله أون كأب أوقفك أن صدوا إبوهما